سررنا خليها لنا وياكي تحكي Yle لي لو صار شيء نسيت اشمت بك وبي المحبه اخلاق كيفهم وانت يا لو صار شيء نسيت اشمت بك وبي المحب Mä